نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحبة فهذا هو الدرس الثامن والعشرين بعد المئة من سلسلة الدروس العلمية في شرح لونية بن القيم رحمه الله تعالى وحديثنا هذه الليلة هو عن الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى بعنوان في اذان اهل السنه الاعلام بصريحها جهرا على رؤوس منابر الاسلام لانه مر معنا في الفصول المتقدمه كما لا يخفى على الاخوه المتابعين في الكلام عن الهجره وما هي الهجره المستمره والباقية الى قيام الساعه والكلام عن الفرق المبين والظاهر بين أهل السنة وأهل البدعه بين المثبتة وبين المعطلة فحديث هذه الليلة هو الإعلان والصراحة من المصنف رحمه الله تعالى باسم أهل السنة في آه البراءة من أهل البدعة والمفاصلة بينه بينهم وبين المعطلة وإظهار وإعلان هذه البراءة وقضايا القضايا العظيمة الأصولية التي فارق اهل السنة فيها المعطلة فيقول المصنف رحمه الله تعالى في أبياته يا قوم قد حانت صلاة الفجر فانتبهوا فاني معلن بأذاني لا بالملحن والمبدل ذاك بل تأثين حق واضح التبياني المصنف رحمه الله تعالى هنا يريد أن يبين أنه سيعلنها صريحة كأذان الفجر واضحة وأذان الفجر خاصة يعلن بانتهاء النوم وبانتهاء ظلمة الليل وبابتداء نور الصباح فالمصنف رحمه الله تعالى استعار هذا الحدث وما فيه من معاني للإعلان هنا وان يطرحها على منابر الاسلام واضحه بينه مدويه في بيان الحق الذي دعت إليه أو دعا اليه اهل السنه والبراءه من اهل البدعه المعطله يا قوم قد حانت صلاه الفجر فانتبهوا فاني معلن بأذاني لا بالملحن والمبدل ذاك بل تاذين حق واضح التبيان ايضا هذا التاذين وهذا الاعلان هو اذان وإعلان واضح بين سالم من البدع الملحنه او المبدله ما هو قال وهو الذي حقا اجابته على كل امرئ فرض على الاعيان هذا النداء وهذا الاعلان وهذا الاذان الذي سماه هذا اجابته فرض على كل مسلم فرض على كل مسلم وهو الذي حقا إجابته على كل امرئ فرض على الأعيان ما هو الله أكبر أن يكون كلامه العربي مخلوقا من الأكوان بدأ بأول الفاظ الأذان على وهي التكبير تعظيما وتنزيها وإجلالا لله سبحانه وتعالى مبتدئا بالإعلان عن معتقده في كلام الله سبحانه وتعالى فقال الله أكبر أن يكون كلامه العربي مخلوقا من الأكوان فبدأ بالرد على المعتزلة وموقفهم من كلام الله سبحانه وتعالى وزعمهم ظلما وجورا وبهتانا أن كلام الله مخلوق. وسبق أن بينا كلام المصنف رحم الله تعالى في الرد على هؤلاء وعلى أمثالهم وموقف المعتزلة من كلام الله سبحانه وتعالى وموقف الذين قابلوهم في الطرف الثاني للرد عليهم ولكنهم جنحوا إلى ابتداء وغلو في الطرف الثاني وهم من المتكلمة الذين قالوا بالكلام النفسي كما سياتي من المصنف رحمه الله تعالى فهنا بدا المصنف رحمه الله تعالى باعلان مخالفه اهل السنه لاولئك المبتدعه مبتدئا بالكلام على صفه الكلام لله سبحانه وتعالى الله اكبر ان يكون كلامه العربي مخلوقا من الاكوان والله اكبر ان يكون رسوله الملكي انشاه من الرحمن والله أكبر أن يكون رسوله البشري انشاه لنا بلسانه هذا يذكرنا بما سبق أن تكلمنا عليه في أن الأشاعرة والكلابية وهم أشياخ الأشاعرة يزعمون أن كلام الله تعالى هو المعاني النفسية القائمة أو المعنى النفسي القائم بذات الله سبحانه وتعالى أما الحروف والأصوات وما نسمعه من الأئمة وما نقرأه في المصاحف فليس هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى على الحقيقة زعموا إذن كلام من؟ كلام هذا الذي نقرأه ونسمعه قالوا اختلفوا فمنهم من قال إنه كلام جبريل عليه السلام أخذه من اللوح المحفوظ وعبر جبريل بلسانه العربي عن ذلك المعنى النفسي الذي كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ وليس هو كلام الله تعالى كذا زعمه والطائفة الثانية قالوا لا إن جبريل عليه السلام أيضا نقل المعنى فقط من غير حرف ولا صوت من اللوح المحفوظ وألقاه في روع النبي صلى الله عليه وسلم ومحمد عليه الصلاة والسلام هو الذي عبر عن كلام الله عز وجل بهذه الحروف والأصوات الحروف المكتوبة في المصاحف التي نقرأها وأشرنا وأشار المصنف رحمه الله تعالى فيما تقدم في أن هذا الكلام هو تحقيق لقول المشركين حينما اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن هذا إلا قول البشر فهو قول ما دام الأمر بهذه الصورة وبهذه المثابة فهو إما قول جبريل وإما قول محمد صلى الله عليه وسلم فالمصنف رحمه الله تعالى هنا يتبرى من هاتين المقولتين بقوله والله أكبر أن يكون رسوله الملكي أنشاه عن الرحمن أن يكون جبريل الرسول الملكي جبريل عليه السلام أنشاه عن الرحمن أي عبر عن كلام الله عن المعنى النفسي عن كلام الله سبحانه وتعالى فينزه الله سبحانه وتعالى أن يكون الأمر كذلك والله أكبر أن يكون رسوله البشري انشاه لنا بلسانه أيضا ينزه كلام الله عز وجل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرسول البشري عبر عن كلام الله عز وجل بهذه الحروف التي نقرأها يقول هذه مقالات لكم يا أمة التشبيه ما أنتم على إيماني يقول هذه مقالاتكم وهذه كتبكم وهذه عقيدتكم التي قررتموها في كلام الله سبحانه وتعالى لا نتقول عليكم وهذا الزام للقائلين بالكلام بالكلام على هذه الصوره بالكلام النفسي بتشبيه الله سبحانه وتعالى وتشبيه الرحمن بالاوثان في ان الله ليس متكلما في نفي الكلام الحقيقي عن الله عز وجل يقول هذه مقالات لكم يا أمة التشبيه ما أنتم على إيمان شبهتم الرحمن بالأوثان في عدم الكلام وذاك للأوثان يقول لما نفيتم الكلام الحقيقي عن الله سبحانه وتعالى وقصرتموه على المعنى النفسي القائم بالله عز وجل فإنكم هربتم من التشبيه ووقعتم في تشبيه أعظم وهو أنكم شبهتم الله سبحانه وتعالى بالأوثان والأصنام التي لا تنطق ولا تتكلم فهربوا من أمر ووقعوا فيما هو أعظم منه شبهتم الرحمن بالأوثان في عدم الكلام وذاك للأوثان مما يدل بأنها ليست بآلهة وذل برهان في القرآن يذكر بأن الله سبحانه وتعالى دلل على بطلان آلهة المشركين بأنهم لا ينطقون بأنها لا تتكلم فهذا دليل على أنها لا تصلح أن تكون آلهة معبودة فما دام الأمر كذلك فأنتم الآن شبهتم الرحمن سبحانه وتعالى بهذه الآلهة المعبودة من دون الله عز وجل الذين لا ينطقون ولا يتكلمون فوقعتم في أمر في غاية الخطورة, وفي غاية الخطورة يقول شبهتم الرحمن بالأوثان في عدم الكلام وذاك للأوثان مما يدل بأنها ليست بآلهة وذل البرهان في القرآن في سورة الأعراف مع وثالثها فلا تعدل عن الفرقان يقول إن الله سبحانه وتعالى أبطل آلهة المشركين بأنهم لا ينطقون في عدة مواضع من كتابه العزيز في سورة الأعراف وفي سورة طاها وفي سورة الأنبياء يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين فالله سبحانه وتعالى أبطل عبادتهم العجل بأنهم اتخذوه بأنه ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا فدلل على بطلان عبادتهم له أنه لا يكلمهم أنه لا يكلمهم وأما في سورة في سورة طاها فقد قال الله سبحانه وتعالى فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي افلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا عابه الله سبحانه وتعالى أنه لا يرجع إليهم قولا أي لا يكلمهم فدل ذلك على بطلان إلهيته أما في سورة الأنبياء فقال الله سبحانه وتعالى فاسألوهم إن كانوا لا إن كانوا ينطقون فما داموا لا ينطقون فهذا يدل على بطلان عبادتهم فهؤلاء هربوا من أمر بقصد التنزيه ونفوا أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى بألفاظ مسموعة ووقعوا فيما هو اخطر منه وهو تشبيه الله سبحانه وتعالى بالاوثان والاصنام التي ابطل الله عبادتها بدليل انها لا تنطق ولا ترجع لهم قولا ولا تكلمهم ولا تخاطبهم يقول افصح ان الجاحدين لكونه متكلما بحقيقه وبيانهم هم أهل تعطيل وتشبيه معا بالجامدات عظيمة النقصان يقول الآن صح دعوة أن الجاحدين لتكلم الله سبحانه وتعالى هم أهل التعطيل وأهل التشبيه في آن واحد فجمعوا بين التعطيل وبين التشبيه جمعوا بين التعطيل في أنهم نفوا صفة الكلام لله سبحانه وتعالى نحن لو استعرضنا يعني النصوص التي جاءت في كتاب الله عز وجل الدالة على كلام الله سبحانه وتعالى وعلى قول الله عز وجل لوجدناها تربو على أكثر من ثلاثة آلاف دليل كلها تدل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل وعلى أن كلام الله تعالى مسموع كما قال الله عز وجل في كمثال من هذه الأمثلة وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله حتى يسمع كلام الله ما هو كلام الله هذا القران المتلو فنص القران هنا على ان القران المتلو الذي يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم وتتلوه الامه من بعده هو كلام الله سبحانه وتعالى المسموع المكتوب المحفوظ في الصدور وفي المصاحف يقول افصح ان الجاحدين لكونه متكلما بحقيقه وبيان هم أهل تعطيل وتشبيه معاً بالجامدات عظيمة النقصان يقول فقد صح أنهم جمعوا بين تعطيل الله عن صفاته اللائقة به سبحانه وتعالى ومن أهمها صفة الكلام له سبحانه وتعالى لأنه بإبطال صفة الكلام تبطل الرسالة وتبطل النبوة ويبطل الدين بالكلية لأن الدين إنما هو أمر الله وكلامه عز وجل فدين الله؟ هو أمره وكلامه سبحانه وتعالى فإذا أبطلنا صفة الكلام أبطلنا الدين وابطلنا الرسالة لأن الرسالة ما هي؟ هي تبليغ كلام الله عز وجل فإذا أبطلنا صفة الكلام لله عز وجل أبطلنا هذه الرسالة وأبطلنا جميع رسالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بل حتى أبطلنا الخلق خلق الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأن خلق الله إنما هو بأمره وكلامه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول يقول فهؤلاء جمعوا بين التعطيل وبين التشبيه فهم عطلوا الله عن صفته اللائقه به سبحانه وتعالى وشبهوا الله سبحانه وتعالى بالجمادات التي لا ترجع لهم قولا التي لا تنطق الذين لا يتكلمون فشبهوا الله سبحانه وتعالى بالجمادات والمعبودات من دونه عز وجل وعطلوه عن صفته اللائقه به سبحانه وتعالى هم اهل تعطيل وتشبيه معا بالجامدات عظيمه النقصان لا تقذفوا بالداء منكم الرحمن اهل العلم والعرفان ان الذي نزل الامين به على قلب الرسول الواضح البرهان هو قول ربي اللفظ والمعنى جميعا اذ هما اخوان مصطحبان يقول انتم الان تشبهون الله سبحانه وتعالى بالجمادات وتزعمون أن مثبتة الصفات ومنها صفة الكلام لله عز وجل هم اهل تشبيه فيقول لا تقذفوا بالداء بالتشبيه داء التشبيه منكم شيعة الرحمن الذين هم أنصار الله وأنصار رسوله صلى الله عليه وسلم أهل العلم والعرفان الذين أثبتوا ما أثبته الله تعالى ونفوا ما نفاه الله سبحانه وتعالى والله هو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى الرحمن فاسأل به خبيرا لا تقذف بالدائم منكم شيعة الرحمن اهل العلم والعرفان ان الذي نزل الامين به على قلب الرسول الواضح البرهاني هو قول ربي سبحانه وتعالى يقول الذي نزل به الروح الامين وهو جبريل عليه السلام على قلب الرسول الامين صلى الله عليه وسلم الواضح البرهان هذا الذي نزل به جبريل عليه السلام على محمد عليه الصلاه والسلام هو قول ربي هو قول ربي اللفظ والمعنى جميعا اذ هما اخوان مصطحبان يعني لا نفرق بين اللفظ والمعنى نقول ان المعنى من الله واللفظ لا ندري من, من من من محمد صلى الله عليه وسلم او من جبريل او من غيرهما لا اللفظ والمعنى هو من الله سبحانه وتعالى لان الكلام اذا اطلق فانه ينصرف الى اللفظ والمعنى اللفظ إذا أطلق ينصرف إلى اللفظ والمعنى ولا يصرف لللفظ فقط إلا بقرينه دالة كما أنه لا يصرف إلى المعنى فقط إلا بقارنة دالة أما إذا أطلق فإنه ينصرف إلى اللفظ والمعنى مثاله مثال الإنسان الإنسان إذا أطلق فإنه يشمل الروح والجسد لا يعني الجسد دون الروح ولا يعني الروح دون الجسد فالإنسان هو هذا الكائن من الروح والجسد فكذلك الكلام هو هذا الكائن من الألفاظ والمعاني وهذا أمر معروف وأمر مشتهر وأمر يعني, يعني يعرفه القاصي والداني يقول ابن مالك في, في ألفية المعروفة كلامنا لفظ مفيد كاستقم لفظ مفيد فالألفاظ التي بلا معنى لا تعد من الكلام كما أن المعاني بدون ألفاظ لا تعد كلاما إلا بقرنة تدل عليها أما الكلام عند إطلاقه فهو اللفظ المفيد المفيد لماذا؟ المفيد للمعنى لفظ مفيد للمعنى فكلام الله سبحانه وتعالى هو هذا اللفظ والمعنى الألفاظ والمعاني كلها من الله سبحانه وتعالى قال إن الذي نزل الأمين به على قلب الرسول الواضح البرهاني هو قول ربي اللفظ والمعنى جميعا اذ هما أخواني يعني مجتمعان لا يفترقان اللفظ والمعنى وهذا طبعا واضح في الرد على الأشاعرة الذين يقولون إن المعنى من الله عز وجل أما الألفاظ فهي من غير الله سبحانه وتعالى يقول لا تقطعوا رحما تولى وصلها الرحمن تنسلخ من الإيمان هذه الرحم بين اللفظ والمعنى هي رحم وصلها الرحمن سبحانه وتعالى فلا يجوز لأحد أن يقطع هذه الصله وهذه الرحم المتلازمة وهذا مثل من, من, من الناظم رحمه الله تعالى بأن لفظ القرآن ومعناه كالرحم التي أوصانا رب العالمين بوصلها فهما شيء واحد فإذا فرقنا بين اللفظ والمعنى فكأن قطعنا هذه الرحم ومثل هذا بقطع الرحم لما فيه من القطيعه والإثم العظيم لا تقطعوا رحما تولى وصلها الرحمن تنسلخ من الايمان يقول ولقد شفانا قول شاعرنا الذي قال الصواب وجاء بالاحسان حقيقه شفانا كلام الله سبحانه وتعالى وقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم لكن المصنف رحمه الله تعالى هنا يستشهد ببيت او ببيتين من نونيه القحطاني رحمه الله تعالى في في السنة والرد على البدعة ما هو, ما ما هو هذا القول هذا الشاعر السني المشهور المعروف يقول إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان هنا يبين المصنف رحمه الله تعالى ويستشهد بهذين البيتين من ابيات القحطاني في نونيته رحمه الله تعالى في ان بعض الناس يخلط بين كلام الله سبحانه وتعالى وبين المداد والورق الذي كتب به كلام الله سبحانه وتعالى ونحن سبق ان شرنا الى هذه القضيه فيما تقدم من الكلام فنقول ان هناك فرق بين اللفظ والملفوظ فاللفظ قول القارئ والملفوظ كلام الباري سبحانه وتعالى وبين التلاوة والمتلو فالتلاوة صوت القارئ والمتلو كلام الباري سبحانه وتعالى وفرق بين الكتابة والمكتوب فالكتابة هي هذه الأحرف العربية المكتوبة بالمداد المخلوق المعروف والمكتوب هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام فهنا يقول المصنف رحمه الله تعالى ابن بأبيات, بأبيات القحطاني يقول إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان يعني مكتوب بأنامل بأصابع الأشياخ والشبان يعني كتبت المصاحف هو قول ربي آيه وحروف معنيه وألفاظه ومدادنا والرق مخلوقان الحبر الذي كتب به, كتبت به هذه الألفاظ والورق الرق الجلد الذي كتبت عليه هذه الألفاظ هذه مخلوقة أما المكتوب فهو كلام الله سبحانه وتعالى هو قول ربي ثم يعود المصنف رحمه الله تعالى يقول والله أكبر من على العرش استوى لكنه استولى على الأكوان هنا يضمن المصنف رحمه الله تعالى هذا البيت الرد على تاويل المتكلمين الاستواء بالاستيلاء يقول لو كان المراد الاستيلاء فالاستيلاء على جميع الاكوان وليس خاصا بالعرش فالله مستول على جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى لكن الاستواء خص بالعرش لمعنى يختلف عن الاستيلاء فيقول والله اكبر من على العرش استوى لكنه استولى على الاكوان فالاستواء خاص بالعرش والاستيلاء عام لجميع المخلوقات دل ذلك على ان الاستواء غير الاستيلاء ان الاستواء الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في سبع ايات من كتابه العزيز غير الاستيلاء نعم قال والله اكبر ذو المعارج من اليه تعرج الاملاك كل اواني ايضا المصنف رحمه الله تعالى في الأبيات المتقدمة قديما ذكر عدة أدلة دالة على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى ومنها الاستدلال بعروج الملائكة والروح إليه سبحانه وتعالى في قول الله عز وجل سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة والعروج في لغة العرب ولغة وجميع اللغات العروج هو الانتقال من السفل إلى العلو فكون الملائكة تعرج إلى الله سبحانه وتعالى دل ذلك على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى وكذلك ما ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم من المعراج إلى السماء دليل على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى لأنه لو كان الله كما يزعمون في كل مكان ما كان للعلو معنا ما كان للعروج معنا وهذا ظاهر البيان يقول والله أكبر ذو المعارج من إليه تعرج الاملاك كل أواني وقلنا إن هذا ظاهر في الإشارة إلى الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة المعارج وهي دليل واضح وصريح في اثبات صفه العلو لله سبحانه وتعالى وقد ذكر ابن كثير ذكر المفسرين لمعنى ذي المعارج عده معاني وكلها متقاربه فعن ابن عباس في قوله ذي المعارج قال اي ذو الدرجات ذي المعارج اي ذو الدرجات وقيل ذي المعارج يعني العلو والفواضل فالله سبحانه وتعالى فاضل وعلي على خلقه عز وجل وقال مجاهد ذي المعارج معارج السماء اي درجاتها وعلوها وهذه معاني كما تلاحظون كلها متقاربه ثم قال والله اكبر من يخاف جلاله املاكه من فوقهم ببيان وهذا ايضا اشاره الى احد ادله اثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه وهو ان الله ان الاطلاق لفظ الفوقية على الله سبحانه وتعالى وانه فوق الملائكة والملائكة كل الناس مجمعون على انهم من سكان السماء من سكان العلو فكيف اذا كان الله سبحانه وتعالى من فوقهم وفيه اشاره الى قول الله سبحانه وتعالى يخافون عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون فهذا نص صريح في اثبات الفوقية لله سبحانه وتعالى والفوقية هي العلو هي العلو قال والله أكبر من يخاف جلاله أملاكه من فوقهم ببيان والله أكبر من غدا لسريره والله أكبر من غدا لسريره أطم به كالرحل للركبان هذا أيضا فيه إشارة إلى حديث العطيط حديث العطيط وهو حديث حسن جاء من روايه ابي الدرد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون ان السماء اطت وحق لها ان تط ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك واضع جبينه ساجدا لله والله يقوله عليه الصلاه والسلام والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تجأرون إلى الله لعظمة الله سبحانه وتعالى وعظمة مخلوقاته وأن الله غني عن عباده فالملائكه ما من موضع أربعة أصابع في السماوات إلا وملك ساجد لله سبحانه وتعالى عابد خاضع لله سبحانه وتعالى فيقول المصنف رحمه الله والله اكبر من غدا لسريره والسرير هنا العرش هو السرير هو العرش او هو موضع القدمين كما الذي هو معنى الكرسي كما جاء في في في تفسيره في, في في تفسير الكرسي في بعض التفاسير لكن السرير هنا والله اعلم المراد به هو العرش والله أكبر من غدا لسريره أطم به كالرحل للركبان فالرحل إذا ركبه الراكب كان له أطيق وهو صوت الرحل على الدابة حينما تتحرك قال والله أكبر من أتانا قوله من عنده من فوق ست ثماني أيضا كلام الله سبحانه وتعالى منزل من عند الله سبحانه وتعالى من فوق ست ثماني هذه للعلماء في في في في بيان مراد المصنف رحمه الله تعالى أقوال الله أعلم ب ب ب بمراده منها فمنهم من قال أن المراد من فوق ست ثمان المراد الجمع المراد الجمع أي الست وثمان أي أربعة عشر وهي السماوات مع السماوات السبع مع الأراضين السبع هذا قول ومنهم من قال إن هذا جاء على لغة الإضراب بمعنى من فوق ست بل ثمان وذلك مراعاة لوزن البيت والمراد من فوق ست سماوات بل ثمان سماوات فعد من ذلك السماوات السبع والعرش فنزول القران نزل من عند الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماواته ومن فوق العرش ايضا ومن فوق العرش ايضا والله تعالى اعلم بمراد المصنف رحمه الله تعالى قال نزل الامين به بامر الله عن رب على العرش استوى رحماني سبحانه وتعالى نزل به الروح الامين من عند الله سبحانه وتعالى والله اكبر قاهر فوق العباد فلا تضع فوق فلا والله اكبر قاهر فوق العباد فلا عشانك فوقيه الرحمن ها كذا يقول والله أكبر قاهر فوق العباد فلا تضع فوقية الرحمن يعني ما أدري والله أكبر قاهر فوق العباد فلا تضع فوقية الرحمن من كل وجه تلك ثابتة له لا تهضموها يا للعدوان البيت الثاني يوضح مراد المصنف رحمه الله تعالى هنا يقصد المصنف رحمه الله تعالى يقول إن الفوقية لله سبحانه وتعالى ثابتة بأنواعها الثلاثة ثابتة بأنواعها الثلاثة والله أكبر قاهر فوق العباد وهي فوقية القهر وهي فوقية القهر والله أكبر قاهر فوق العباد فلا تضع فوقية الرحمن من كل وجه تلك ثابتة له لا تغضموها يا أولي العدوان فسرها في قوله قهرا وقدرا واستواء الذات فوق العرش بالبرهان والقرآن فالفوقية على ثلاثة أنحاء فوقية القدر وفوقية القهر وفوقية الذات وكلها ثابتة لله سبحانه وتعالى فلا تغضموها يا أولي العدوان قال قهرا وهي فوقية القهر وهو القاهر فوق عباده سبحانه وقدرا اي فوقيه القدر فالله سبحانه وتعالى فوق عباده بقدره ومنزلته وجلاله عز وجل و... واستواء الذات وهي فوقيه الذات وهي فوقيه الذات هذه انواع الفوقيه فوقيه القدر وفوقيه القهر وفوقيه الذات وكلها ثابته في صريح الكتاب والسنه قهرا وقدرا واستواء الذات فوق العرش بالبرهان والقرآن فبذاته خلق السماوات العلى ثم استوى بالذات فافهم ذان فضمير فعل الاستواء يعود للذات التي ذكرت بلا فرقان هو ربنا هو خالق هو مستو بالذات هذه, كل هذه كلها بوزان يقول المصنف رحمه الله تعالى هنا في هذه الابيات يشير إلى قول الله سبحانه وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام فخلق بذاته سبحانه وتعالى ثم قال ثم استوى على العرش فالضمير يعود للذات المذكورة كما يعود إليها ضمير فعل الخلق فهو الرب وهو الخالق سبحانه وهو المستوي ها بذاته على عرشه سبحانه وتعالى فهنا خلق السماوات والاستواء على العرش كلها عائدة إلى ذات الله سبحانه وتعالى وهذا يشير إلى أن المصنف رحمه الله تعالى يقرر أن الاستواء من صفات الذات من صفات الذات وهذا صريح في الآية هنا قال هو ربنا هو خالق هو مستو بالذات هذه كلها بوزاني فالله أكبر ذو العلو المطلق المعلوم بالفطرات للانسان أيضاً كما أطلق هناك العلو الفوقيه بأنواعها الثلاثة هنا أيضاً العلو هو ثابت لله سبحانه وتعالى بمعانيه المختلفة قال فعلوه من كل وجه ثابت فالله أكبر جلد السلطان وهنا يعني يشار إلى كلام فطرية إثبات العلو لله سبحانه وتعالى ما جاء عن ابي جعفر الهمذاني لما كان ابو المعالي الجويني على المنبر يخطب وهو من من منكره العلو لله سبحانه وتعالى فيقول كان الله ولا عرش وهو كما كان سبحانه وتعالى اي ينفي صفه الاستواء عن الله سبحانه وتعالى والعلو فقام هذا الرجل الهمذاني وسال الامام قال يا امام نسالك عن الضروره التي نجدها في قلوبنا فانه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلوم ما قال الإنسان يا رب ولا قال يا الله إلا وجد فطرة وجبلة في نفسه توجه ضرورة للعلو. العلوم أي إنسان الآن تلاحظ أن يرفع يديه إلى السماء ويرفع بصره إلى السماء عند الدعاء لا يدعو يمنة أو يسرة أو إلى السفل وإنما يتوجه تلقائيا فطرة إلى السماء وهذا دليل فطري على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى من غير دليل ومن غير برهان إنما فطر الله الناس على هذه الفطرة الصحيحة الموافقة الموافقة للحق فلما قال له هذا القال فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا يعني اجبنا يعني ما دام انكم تقولون ان الله في كل مكان لماذا الانسان حينما يدعو ربه لا يلتفت الا الى السماء الا الى العلو فلماذا لا يلتفت يمنا ولا يسره ولا شمال ولا يمين ولا خلف ولا تحت ولا لماذا لا يتجه الا الى العلو فاجبنا عن هذه الفطره التي نجدها في نفوسنا وفي قلوبنا من غير برهان يقول ف سكت الجويني الخطيب ولطم رأسه وقال حيرن الهمداني حيرن الهمداني ثم نزل وترك الخطبة ومن المعلوم أن أبا المعالي رحمه الله تعالى رجع بعد ذلك. عن علم الكلام وترهاته وعن التعطيل كله ورجع إلى قول أهل السنة والجماعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من كل الصفات اللائقة بالله عز وجل ونفي ما نفاه الله تعالى ورسوله عنه صلى الله عليه وسلم والحمد لله على ذلك يقول فعلوه من كل وجه ثابت فالله أكبر جلد السلطاني والله أكبر من رقى فوق الطباق رسوله فدنا من الدياني أيضا هنا إشارة الى أحد أدلة إثبات العلو لله سبحانه وتعالى يقول والله أكبر من رقى فوق الطباق أي السماوات السبع الطباق رسوله صلى الله عليه وسلم فدنا من الدياني فدنا من الدياني <تصفيق> وإليه قد عرج الرسول حقيقة لا تنكر المعراج بالبهتان أيضا معراج النبي صلى الله عليه وسلم دليل على ماذا على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى أما قضية المعراج فهي دليل صريح واضح لا كلام فيها أما ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من دنو الرسول صلى الله عليه وسلم من الديان فابن القيم رحمه الله تعالى يفرق بين الدنو الوارد في سورة النجم وبين الدنو الذي ورد في حديث شريك في قصة المعراج فقال الله عز وجل ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى هذه يعني قول المفسرين أن الدنو هنا إنما هو لجبريل عليه السلام وليس لمحمد صلى الله عليه وسلم أما ابن القيم رحمه الله تعالى فإنه يذهب إلى أن الدنو المذكورة في حديث المعراج هو دنو النبي صلى الله عليه وسلم من ربه عز وجل والصحيح أن العلماء عدوا هذه الزيادة التي جاءت في حديث شريك في قصة المعراج أنها من جملة الأوهام التي أخذوها على شريك رحمه الله تعالى وعفى عنه وعنه لكن يبقى أن قصة المعراج وثبوت قضية المعراج وعروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة بل إلى صدرة المنتهى هذه دليل صريح وواضح على إثبات سفة العلو لله سبحانه وتعالى بصرف النظر عن التفصيل في قضية الدنو هل هو للنبي صلى الله عليه وسلم أو هو لجبريل عليه السلام أما ما ورد في, ال... في سورة النجم فهو لجبريل عليه السلام أما ما ورد في المعراج فهذه عدها العلماء من أوهام شريك رحمه الله تعالى وقد ورد في هذا الحديث وإن كان في الصحيح بعض الأمور التي لا يتابع عليها شريك وعدوها كلها من أوهام شريك رحمه الله تعالى يقول ودنا من الجبار جل جلاله ودنا إليه الرب ذو الإحسان والله قد أحصى الذي قد قلتم في ذلك المعراج بالميزان قلتم خيالا أو أكاذيبا أو المعراج لم يحصل إلى, الرح... إلى الرحمن هنا قضيه معراج النبي صلى الله عليه وسلم القضايا الثابتة التي لا كلام فيها لكن مواقف المعطلة من قضية المعراج هم على ثلاثة مواقف منهم من قال إنما هذه خيالات فقط لا حقيقة لها إنما هي كأنها أضغاط احلام أحلام وخيالات لا حقيقة لإسراء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم العروج به إلى السماء السابعة يقولون إنها خيال لا حقيقة له هذا قول والقول الثاني أنه كذب وافتراء مثلما قالت مشرك العرب والقول الثالث أنه ليس عروجا إلى الله سبحانه وتعالى إنما هو ارتفاع في الأفلاك وليس عروجا إلى الله سبحانه وتعالى وكلها كل هذه المواقف هربا من إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى وانتم تعرفون يا اخوان انه انه يعني التسامح في في في في في في اثبات بعض الصفات لله عز وجل قد تؤدي صلى الله عليه العافيه الى الى امور عظام ومر معنا اذكر الاخوان الحاضرين مر معنا ان سبب القول بوحده الوجود هو نفي العلو هو نفي هذه الصفات فلما جعلوا ان نفي العلو قضيه مسلمه لا تقبل النقاش فقالوا اذن اين يكون الله فاما ان نقول ان الله حال في كل مكان و حال في المخلوقات والا ان نقول ان الله عدم لا وجود له فراوا ان القول بالحلول يعني اقرب لاثبات شيء وان كان خطا فقالوا بالحلول نتيجه لماذا لانهم قالوا مع التسليم بنفي العلو فاننا اذا قلنا بان الله ليس في السماء فاحدى مرين اما ان يكون حل في المخلوقات او انه عدم لا وجود له فكانت سببا لهذه الطامه في هذه المقوله الشيء الشيء الخبيثه الشنيعه نعم يقول والله قد أحصل الذي قد قلتم في ذي المعراج بالميزان قلتم خيالا او اكاذيبا او المعراج لم يحصل إلى الرحمن لماذا؟ قال إذ كان ما فوق إذ, ما إذ كان ما فوق السماوات العلا رب إليه منتهى الانسان كيف يثبتون معراج النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يثبتون أن الله في العلو في السماء سبحانه وتعالى والله أكبر من أشار رسوله حقا إليه بإصبع وبنان في مجمع الحج العظيم بموقف دون المعرف موقف الغفران من قال منكم من قال منكم من اشار باصبعين قطعت فعند الله يجتمعان هذا ايضا من ادله العلو لله سبحانه وتعالى ان الرسول صلى الله عليه وسلم اشار الى العلو حقا بإصبعه عليه الصلاه والسلام في مجمع الحج وفي بعض النسخ التي معكم في مجمع الحق صواب مجمع الحج في مجمع الحج العظيم بموقف دون المعرف يعني دون عرفات موقف الغفران هذا اشاره الى الحديث الذي جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفه حج النبي صلى الله عليه وسلم وفيه انه لما قدم الى عرفه خطب الناس عليه الصلاة والسلام ثم قال ما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الخلق اللهم اشهد اللهم اشهد وغيرها من المواقف لكن هذه من أصرحها لماذا؟ لأنها في مجمع الناس الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة قرابه مئة ألف فهو مجمع المجمع العظيم ولذلك اشار اليه في مجمع الحج العظيم بموقف دون المعرف موقف القران من قال منكم من اشار باصبع قطعت فعند الله يجتمعان هناك الان من المعطله يقولون من اشار بإصبعه الى السماء ها فانها تقطع هذه الاصبع لانكارهم اثبات صفه العلو لله سبحانه وتعالى هذا مخالفه صريحه ل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام في هذا المقام نسأل الله العافية والسلام ثم قال والله أكبر ظاهر ما فوقه شيء وشأن الله أعظم شاني هذا أيضا إضافة أو إشارة إلى إثبات العلو بدلالة اسمه الظاهر كما قال سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وقد فسر هذه الأسماء الحسنى فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال الأول الذي لا شيء قبله والآخر الذي لا شيء بعده والظاهر الذي لا شيء فوقه وهذا هو الشاهد الظاهر الذي لا شيء فوقه والباطن الذي لا شيء دونه الذي لا شيء دونه فالمصنف رحمه الله تعالى هنا يستشهد باسم الظاهر على اثبات صفه العلو لله سبحانه وتعالى وهو دليل ظاهر وجلي وبين يقول والله اكبر ظاهر ما فوقه شيء وشأن الله اعظم شاني والله اكبر عرشه وسع السماء والأرض والكرسية ذل الأركاني وهنا صفة للعرش وأنه أعظم المخلوقات قال الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم والله أكبر عرشه وسع السماء والأرض والكرسية ذل الأركاني وكذلك الكرسي قد وسع الطباق السبع والأراضين الأخرى بالبرهان أي بالنص القرآني الواضح البين الكرسي هو موضع القدمين من الرحمن سبحانه وتعالى أما العرش فلا يقدره حق قدره إلى الله سبحانه وتعالى إذا كان الكرسي وسعه وسع كرسيه السماوات والأرض فما بالك بالعرش فما بالك بمن هو فوق العرش سبحانه وتعالى قال والله فوق العرش والكرسي لا يخفى عليه خواطر الإنسان مع عظم هذه المخلوقات فالله مستو عليها وفوقها سبحانه وتعالى ومع ذلك لا يخفى عليه خواطر الإنسان خطرات الخطرات لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء فهنا يشير المصنف رحمه الله تعالى الى ان اثبات العلو لله سبحانه وتعالى لا يعني نقص العلم علم الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته فالله سبحانه وتعالى <تصفيق> مع علوه على عرشه إلا أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء بل حتى خواطر الإنسان قال لا تحصروه في مكان إذ تقول ربنا حقا بكل مكان نزهتم بجهلكم عن عرشه نزهتموه بجهلكم عن عرشه وحصرتموه في مكان ثاني لا تعدموه بقولكم لا داخل فينا ولا هو خارج الأكوان يقول أنتم يعني المعطلة يقولون ننفي صفة العلو وننفي صفة الاستواء لاننا لو اثبتنا العلو لله عز وجل لحصرناه في جهه والله منزه عن الجهات يقول هنا لا تحصروه في مكان تقول ربنا حقا بكل مكان يقول انتم تنفون شيئا فتثبتون ما هو اسوا من قال إذ تقولوا ربنا حقا بكل مكان نزهتموه بجهلكم عن عرشه اللائق به سبحانه وتعالى وحصرتموه في مكان ثاني يشير إلى كل من قال بأن الله حال في كل مكان فأهل الحلول يقولون بأن الله تعالى حال بذاته في كل مكان الله العافية والسلامة قال لا تعدموه بقولكم لا داخل فينا ولا هو خارج الأكوان يقول إذا نزهتم الله عن أن يكون مستوين على عرشه فأنتم قد زعمتم أن الله في كل مكان يعني تعالى الله في أماكن يستقدرها الإنسان ولا, ولا يستطيع أن يتلفظ بها أيهما أقرب للتنزيه لله سبحانه وتعالى الأمر واضح جدا فنزهوه عن أن يكون عالياً بائنا من خلقه مستوى على عرشه وزعموا أنه في ما لا يليق أن يذكر في حق الله سبحانه وتعالى تعالى الله وهذا أمر ظاهر جليل ثم قال لا تعدموه بقولكم لا داخل فينا ولا هو خارج الاكوان في قضيه الذين قالوا الذين لان الجهميه على قولي منهم من قال بان الله وهي نتيجه نفي العلو قالوا احد أمرين اما ان يكون حال في كل مخلوق في كل مكان واما ان يكون لا داخل العالم ولا خارجه فالذين قالوا بان الله حال في كل مكان قالوا بأننا إذا قلنا لا داخل العالم ولا خارجه فإن هذا معناه العدم فإننا عطلنا الله سبحانه وتعالى وعطلنا ذات الله عز وجل معناه العدم لكننا نثبت شيئا أولى من أن نقول بالعدم فقالوا بالحلول والاتحاد الاخرون ظنوا أن التنزيه قالوا أن الله لا داخل العالم ولا خارجه قال إن هذا يلزم منه العدم أن الله لا وجود له تعالى الله عن ذلك فالذي لا داخل العالم ولا خارجه هو العدم ولا يمكن ان تنطبق هذه الصفه انه لا داخل العالم ولا خارجه الا على العدم ابدا فهو اذا كان موجود فهو داخل العالم او خارجه اما الذي تنطبق عليه هذه الصفه لا داخل العالم ولا خارجه هو العدم فلذلك قال المصنف رحمه الله تعالى هنا لا تعدموه بقولكم لا داخل فينا ولا هو خارج الاكوان الله أكبر. هتكت أستاركم وبدت لنا وبدت لمن كانت له عينان يعني تضحت الحقيقة. فكل من نفى صفة العلول لله سبحانه وتعالى، فيلزمه أحد أمرين: إما أن يصفه بالعدم، وإما أن يصفه بالحلول في كل المخلوقات، وكلاهما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. الله اكبر هتكت استاركم وبدت لمن كانت له عينان والله اكبر جل عن شبه وعن مثل وعن تعطيل ذي كفراني فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى فالله جل عن الشبيه وعن المثيل وعن التعطيل ايضا في نفس الصفات والله اكبر من له الاسماء والاوصاه كامله بلا نقصان والله أكبر جل عن ولد وصاحبة وعن كف وعن أهدان والله أكبر جل عن شبه الجماد كقول ذي التعطيل والكفراني. فالمصنف رحمه الله تعالى هنا ينزه الله سبحانه وتعالى بما يليق به عما لا يليق به سبحانه وتعالى عن الشبيه والمثيل والتعطيل وله الاسماء الحسنى والصفات العلى الكامله والله اكبر جل عن ولد وعن صاحبه وعن كفء وعن الاخدان والله اكبر جل عن شبه الجماد كقول للتعطيل والكفراني مثل الذين نفوا صفه الكلام عن الله عز وجل وشبهوه بالجمادات قال هم شبهوه بالجماد وليتهم قد شبهوه بكامل ذي شان يقول لما نفوا, الله نفوا عن الله الصفات شبهوه بالجماد ولو انهم شبهوه بكامل بإنسان, يعني بانسان له بعض هذه الصفات لكان يعني في نوع من, من التنزيه لله سبحانه وتعالى لكن ان يشبه بالجمادات فهذه غايه لل... نسال الله العافيه التحقير لله سبحانه وتعالى هم شبهوه بالجماد وليتهم قد شبهوه بكامل ذي شان والله اكبر جل عن شبه العباد فذان تشبيهان ممتنعان يقول حتى لا يفهم كلامه خطا فالله سبحانه وتعالى منزه عن مشابهه الجمادات كما انه منزه عن مشابهه المخلوقات عن مشابهه المخلوقات والله اكبر جل عن شبه العباد لان العباد اكمل من الجمادات لكن الله سبحانه وتعالى منزه ايضا عن مشابهه العباد فهو اجل واعظم سبحانه وتعالى والله اكبر جل عن شبه العباد فذان تشبيهان ممتنعان والله اكبر واحد صمد فكل الشان في صمديه الرحمن والله أكبر واحد صمد فكل الشان في صمدية الرحمن نفت الولادة والأبوة عنه والكفو الذي هو لازم الانسان يقول آه إن آه اسم الصمد هذا هذه الاسم لله سبحانه وتعالى <تصفيق> والله اكبر واحد صمد فكل شان في صمديه الرحمن يقول ان اسم الصمد لله سبحانه وتعالى يحمل عده معاني كلها تدل على تنزيه الله سبحانه وتعالى واثبات الصفات صفات الكمال له عز وجل وتعرفون انه جاء عن السلف رحمه الله تعالى في تحديد معنى الصمد عدة أقوال يظن بعض الناس أنها مختلفة وهي ليست كذلك بل كلها صواب والمشهور منها قولان أحدهما الصمد أي الذي لا جوف له وهذا المعنى اللغوي والثاني الصمد أي سيد الذي يصمد إليه يصمد اليه في الحوائج. والأول هو قول أكثر السلف من الصحابة والتابعين وطائفة من أهل اللغة والثاني قول طائفة أيضا من السلف والخلف وجمهور اللغويين فمن دلالات الصمدية لله سبحانه وتعالى يقول نفت الولادة والأبوة عنه والكفو الذي هو لازم الانسان يقول صمدية الله تنفي عنه الولادة والأبوة والكفو أي المثيل والنظيم يقول وكذلك يعني الصمديه اثبتت الصفات جميعها لله سالمه من النقصان فاثبات الصمديه تنزيه لله سبحانه وتعالى عما لا يليق له واثبات لصفات لصفات الكمال اللائقه بالله عز وجل فيقول نفت الولاده والابوه عنه والكف الذي هو لازم للانسان وكذلك اثبتت الصفات جميعها لله سالمه من النقصان وإليه يصمد كل مخلوق فلا صمد سواه عزّد السلطان سبحانه وتعالى كذلك يعني الخلائق كلها تصمد إلى الله سبحانه وتعالى في قضاء حوائجها عز السلطان لا شيء يشبهه تعالى كيف يشبه خلقه ماذا كفي الامكان فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى وهذا نفي للشبيه والمثيل عن الله عز وجل لكن ثبوت صفاته وكلامه وعلوه حق بلا نكران يعني يرد على الذين زعموا أن إثبات الصفات تشبيه فيقول لا شيء يشبهه تعالى كيف يشبه خلقه ماذاك في الإمكان لكن ثبوت صفاته وكلامه وعلوه حق بلا نكران فلا يدل على التشبيه حتى يرجى او يصار, يصار الى النفي والتنزيه لكن ثبوت صفاته وكلامه وعلوه حق بلا نكران لا تجعل الاثبات تشبيها له يا فرقه التلبيس والطغيان هنا يعود اليهم في الذين يزعمون ان اثبات الصفات هو تشبيه لله عز وجل يقول لا تجعلوا التثبيتا لا تجعلوا الاثبات تشبيها له يا فرقه التلبيس والطغيان كم ترتقون بسلم التنزيه للتعطيل ترويجا على العميان يعني انتم تصعدون على سلم التنزيه يعني باسم التنزيه تعطلون الله سبحانه وتعالى عن الصفات اللائقه به سبحانه وتعالى وتعرفون في سوره الاخلاص انه جاء عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال إن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنسب لنا ربك قال فعنزل الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له شيء ولم يكن له كفوا أحد فالله أكبر أن تكون صفاته كصفاتنا جل العظيم الشاني هذا هو التشبيه لا إثبات اوصاف الكمال فما هما عدلاني فما هما عدلاني هذا هنا يعود إلى جعل أن جعل الصفات ليست كصفاتنا فهذا الأمر هو التشبيه وهو جعل الصفات الله عز وجل كصفات المخلوقين فهذا هو التشبيه الحقيقي الذي تنزه الله سبحانه وتعالى تقدس عنه باقي ما شاء الله اليوم فيها سيء اخونا يقول ما هو ما معنى قوله دون المعرف موقف الغفران هل من نفى ما معنى ايه يعني قبل عرفات يعني خطبه النبي صلى الله عليه وسلم في نمره قبل دخول عرفات هذا المعنى هل من نفى صفه خبريه عن الله يريد تنزيه الله يكون معطلا وما هو الضابط الصفات الخبرية نعم كل من عطل الله عن صفة ثابتة له كل من عطل أو نفى صفة ثابتة لله عز وجل فهو معطل فهو معطل الصفات الخبرية التي جاء هذا التقسيم يعني من حيث الاستدلال أن التي لا دلالة للعقل عليها إنما ثبتت بالخبر فقط هذا هو المقصود من قال بتقسيم الصفات إلى صفات خبرية وصفات معاني السلام نعم يقول يقول شيخ الستفاية في وسطيا عن القرآن وهو كلام الله الحروف والمعاني لا الحروف دون المعاني وللمعاني دون الحروف فماذا يقصد بقوله للحروف دون المعاني من قال به من الطاعف نعم هذا نعم قلنا قبل قليل في صفه كلام الله عز وجل أنه بالفاظه ومعانيه أو بحروفه ومعانيه والكلام إذا أطلق فإنه ينصب إلى الحروف المعاني إذا الألفاظ والمعاني مجتمعة هذا الذي يسمى كلام الاشاعره قالوا بأن الكلام هو المعاني دون الحروف الاشاعره إنما هم ردوا فعل للمعتزلة ولذلك ذكر بعض العلماء أن المعتزلة يقولون إن الكلام هو الحروف دون المعاني فالحروف هي الأصل والمعاني تابعة لهم فجاء الاشاعره كرد فعل وهذا ديدنهم دائما كرد فعل قالوا لا المعاني هي الأصل وهي الكلام والحروف ليست من الكلام وليست داخلة فيه والصحيح أن الحروف والمعاني كلاهما هي الكلام فالذين قالوا بأن الحروف دون المعاني هم المعتزلة كما حكي ذلك عنهم والله تعالى أعلم أظن أدى ما حكم التسبيح في السبحه <تصفيق> <تصفيق> الله المستعان إذا حصل التسبيح حصل الخير والبركة والأفضل لا شك أن يكون بالأنامل والأصابع فإنها مسؤولة وشاهدة يوم القيامة إن شاء الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك